مولد محمد مولد محمد مولد الصادر سمعان بفديو للنبي رحمة صادق الهشبال باريخ اصحاهم نصرد المظلوم دن الكواكب دن الكواكب بشرق الفديو الديو النبي رحمه صادب الهشبه ضاري خاصهم نصرة المظلوم سيفهم لكنهم رمز الشجاعة إن بالمغتار صدق المغوار إن بالمغتار صدق المغوار درب للأحرار خالفرح نيدون أوليد محمد مولد محمد أوليد الصادر سبحان بخذيو للنبي رحمة فاض بالهشبال بار خاصه هم نصرة المظلوم دن الكواكب دن الكواكب مشرقا بالديار مشرقا بالديار لهم كلمه دور حين نسطع ليله الجمامه النبو والتقت وتعانقت وي الاما نهيج ما غيره اليوم القيامة أشرقت شمسين ضوّت الكنير أشرقت شمسين ضوّت الكنير والسمم عيده وعيدك لنجوم أولد محمد أولد محمد أولد الصادق سمعني بفديو للنبي رحمة صادق الهيش يا هو نصرة المظلوم دن الجواقيم دن الجواقيم سيد ال آيات ان ايات الرحمان سيد ال اكو ان ايات الرحمان والانس والجان قر حد به اليوم مولد محمد مولد محمد مولد الصادق سنان به اليوم النبي رحمه صادب الهشبان دار ndi lkwaqib, ndi lkwaqib, ndi lkwaqib, ndi lkwaqib, ndashraqan